مُطْعِينٌ مُقْنِعِ رُؤُسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّ بَنَا أَخَّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبَ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخَّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْد وَتَكَوَّنَتْ تَبِع الرُّسُل أَوَلَم تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِن اقابلوا ما لكم من زواد واسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال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 تَرَابيرُهُم مِّن قَطْرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ رَغْمًا دِيَاجِيراً لَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ لناس ولينذروا به وليعلموا ان ما هو اله واحد وليذكروا الالباب